بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ذكر والأنثى إن سعئكم لشدة فأما من أعطى وتقا وصدق بالحسن فسَلُو يَسِرُهُ لِلْعُسْرَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَلُو يَسِرُهُ لِلْعُسْرَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لا ترد إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نار تلفظ لا يصلها إلا الأشخاص. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى الاعلى ولن سوف يرضى